الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير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 Avalamjára az a szárny fentük föl szállt, és megbocsátja őket, és megbízni fog. Mi sem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 قُل انَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ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 فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ الْمُبِينِ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا أُكُمْ غُرَفًا فَمَنِ يَأْتِيكُمْ, فمن يأتيكم بماء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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامه أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه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 وَنَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّ قَالَا صَلَّى وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى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 وكان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى